وقال ركبو فيها باسم الله مجرىها ومرسها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معلوم يا ابنة يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إِلَى جَبَلٍ لا عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بَيْنَهُمَا الموج فكان من الْمُضْرَقِينَ وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم وَنَاذَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي فَقَالَ رَبِّي من ابني من أولي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم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 وإلا تغفر لي وتوحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من Mm-hmm. قومك ما كنت تعلو أنت ولا قومك من قبل هذا فصل لفضيله للمتقين ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فصبر إن العاقبة للمتقين niet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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قُوَّةً إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتعلوا مجرمين ويا قوم استغفروا ثم Bang <laughs> قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إنك. تراك بعض آلياتنا بسوء Het min niet Waarom zouden we ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بي إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجينا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار كل جبار عنيد ألا إن عادا كفروا ربه ألا رعدا لعاد قومه